الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهن السعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد يقول رب العية جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن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 افلا يميرون في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب والذين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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بِرَبِّكُمْ تُوقِنُونَ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 وفي الأرض طعم متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صِلْوَانُ وَغَيْرِ صِلْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أشر كان أشر kunna kamid yahashiradi ino suuday kuna safsanata tafsir ka quraa ga karim ayada afraadna wa ku eeg kamila yusuf kamila ala يغفر أيضا من سورة الرحدي كميدا إيشو كنشانية وفنكا أيضا بحشر كعاوك كومي وحطوس وقل هنا يا عشر ذي حراء كنا سابسا قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أليس سلام لبدا أيضا حشر كوه الرئيسة هي قصة يوسف وضم wa hadarki doonta waxayda waydiinada guncaw huduuniinaa walimaadana rag huduuniinaa tuuka rag qonsado kagaashna haa wadaarki doonta wana yusuf ee salaatu wa salaam wamarku adduun yahay walba ka maray intaad u gaideeninaa mashakil ka soo maray markii dambayntii dambe macaan iyo حسان ده منتيني سمايسي فنن الدنيا كريهه يا لاماركو انت يبقى قيمي بدني ده يا بياسي ايا انت كوري جه صالحين تاي ادم عليه السلام لقب بالله ايا ديبي اي اخران دورسي دي وييي بس قال تعالى فدوح يليوسف الله ورمايا ربي يا ربي ربي يا يو سيسي من الملك من بعد الملك إلى هذا بقر نمل من كرمه مرق وحصية وصدق الله في قوله كل الله مالك الملك تؤتي الملك من دشى والله يوت الملك وما يشى إلى هذا خليجي بقرة ما كسب بقر نمل شقفه رواصية بقر نمل قبل كمده يقصي من تطعيل يوم من بعض الملك عاجل ذلك عن مصر أيوجوا جوغي ما كيم الملكين زينا، هوسي بوكبتاي، كل كامر كان مريض بونوخو تاي، خير كي بايمي، يدي باسافين نوخو تاي، وذاي يعقول عليه سلام بالحجاب تاي، وذاي يبود دوجي، تذكر بعد درب حاي، كيدو علاماتاي، يحامي أحيط سياسة دي حكومة. يا سين نبوة الله دي وركي والله يسوغ دراي خلقاني دي اي دي ويغ فسبي يا ربي اني جربي جلو خطوه عتافه اعطيتني انا دي سيسي من الملك من بعد الملك بغرنمه وحي سيسي وعلمتني اي باي برسي من تاويلي لحدي وسر نجاعه قوشو غير يو يوقف سراي أيو غوشة وينكو غاري وأعلمتني إيبأي بارتي من تأويل الأحاديث في أيها الفصير كود بأدو حيقة بارتي وأحوال بأي مادان بارين تبعيد يو وأحوال بأكل مركين نغوتو أرين تأيبالا غارة لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاطب بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد مكا كل مركين نغوتو وحول اباه قارا يوسف واذا بقى ذنايا علم المخلوق يقان وعلم ادويا وما اوتيت من العلم الا قليلا وكلاو وعلمتني ابا ابرتي من بعد تأويل الحديث في اليالك كان قصف سرقوذينا ابرتي فاطر السماواتي يا فاطر السماواتي كلمة فطارا بمعنى الخلق والابتداع لا فلا سي ولا تا ابو رشح الله ابو ري هذا وحيها الله ابو ري ان حيكا هو غير مثال سابق واحد قد تو كان هو ري مالك وكوجان جول يمالك وهذا سك تخضير دي يمالك كل شغله دجي يمالك كلمه فاضل قرب ابو ري قلب ابو ري اذا هو دجي وحكو العاو ييمالا وحجانقو ييمالا كاليقى بها فاطرة سماواتي يا فاطرة سماواتي إلليال إباها أبونا بالله بو والأرض ويا فاطرة الأرض إلليال إباها أبونا بالله بو أنت هذه إباها كاليقى أعتكالي وركي كمجر أي وليه إله أو إمام الله في الدنيا الدنيا ذا كدهد ألا إقام ملاي qulkiiga saaray oo dilkiiga badbaadiyay oo habskiiga saaray oo riyal fasir khaadi baray oo bar xangaantayda galiyay adunyo wixii huma mulaayay xalaaqiye tuheed qara adiga baakri gawo qol aakhira marinta dambe shaqaaymana akay wariga imamuula ya gantaa igu haya baadiga eba amaanta سفة من شفات عز وجل أن يبللوا ذاقين أهنى أبو رسا إلي أن نلب الله أبو ري يضعوا أهو ريجل أي أقو توصولي وخلق الذي يبال لتري أي أقابل شاكتين كل قاسو عجي سواكنا توفر المسلمة وحن الأحكاب ريها أنو العاسي أحي وان فلاقه أحي وان كقار مر وان أمر كاق دايعين onna jiga ka dadar darin oo ku hoogaansan naftayaga kofka Muslim uu aray abaafka muslim ka wadan uu raadiyo submaad markaa dardaranki nabiyuu ilaahi ibraahim uu arurtii saxoola inalla asfa lanakumud diina fala illa wa muslimu nabii ibraahim markaa taamame jacub nasiid oo kale uu arurtii sii نبي الله يوسف نواكن توفني مسلما وألحقني بالصالحين لبدا نوك عفتدي توفني ابو النفطي قابو مسلما أنا أكوه قانسا وأدقى يباكو وحيرسا وألحقني أبو وحليش بالصالحين دكي سوصوبنا الذين لهم درجات العنى أكتها درجة ووينكال من الأنبياء والمرسلين وإذا دي الله الصالحين صالح وينو شاقنا فازر كيسا هذا إذن إلوبين وحا نرغبك وحا صالح للآياء متى هذا حقوق الله كامل إلهي حقوق ديسي وكاملة ملكو قتو حقوق العباد كذلك هذا صالح مقاشي حقوق ديبيتي عدوما ودنبو وده قتوتي إذن يكسوا ركسا الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين أي يكسوا ركسا Mäkkä sujui, että kiisu suu banana, igan te vegge, muslimana, naftaliakka baud. Nebulullahi, josu, al-ajisela, sida murkui ebaulahda, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, si, malma haudali, wa haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, haudali, أو حلوة والله شجعنا يا قسلا قيم مقبلا أنا جانتن كوسوا لحشيني أذى جنائي محمد الله ما هذا جوقي وقت جادين الله ما هذا كلمن أني بع أي كان أجا أذى جنائي محمد قال تعالى خذوا ذلك النبي الله يوسف يوحى كل ما من أبا الغيب قصونا تورك هذه كميت وراكي كاقرسونا اذا لكل من هذيك وقته اقينه دعين اظن دلان انتعاي بيكمدهايين نوخيه اخبارتي بانو شاقني اليك هذيك الرسول كا. اي انو كو شاقني ايوما كنت ايها الرسول الكريم نبي محمد وما هذان لديهم لدى عقوب. نبي عقوب حرورتي سياتوذا لما إذ قرتي أجمع أي كل ميان أمرهم تردو أحيد يوسف إن لك فرح مركي اللي سبيري قالين أي ببات هذا اللي استيفسين أي لك يوسف وأخوه أحب إلي مننا إلى أبينا لك يوسف وأخوه أحب إلى أبينا مننا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين كب جغمته وأنها الدين لك اقتلوا يوسف او ادرحوه ارضا اذنك ياضغيبوك رحي جامل مال يعقوب الله مرمالك يوسف بوقي بركه ايضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ما ادم جوقيوه وما كنتم ماذا نهين لديهم اولادي عقوب اكتوه اذا اذ اجمحوا قرطي كل ميان امرهم تلد اوضا على تخلص من يوسف ان يوسف لغا فراحة مالكي قوان كو قاتل ايه انقفنا خلافين اذيقا ما اذا انجوغين وهم اييكا و يمكرون شرقونا يوسف ديلا اي حقرسان اي لما اذا انجوغين والكتاسي وامنت لا ايه النبوة نبي اني ماذا ادي الاذي سوريسي حيالي كميتاهي تصل ايانا واتاهي اي. ونبي انت اليوسف كل نبي محمد عليه السلام اهلكم مردين shidda nafari al-ummagadani nagam khorsanin la mahbisin fasbir kama sabaru ulul azmi fina rusul ila wa haya hadu afhumay hay hadu ida daray hay hadu inda alay hay hadu anaji hay wa lagago hreyay laka illa ma katkhira lirrusul min qabliku yahum ba alulay إذا هو تصليه سبحان الله سبع جلين أيوه داعي وحلو شيء جاي قبعة داعية أقول دا ترى حقا إنه شيءه دفاتير سريسك في ماية دا دفاتر داعية أنا ميل دهونه واو جا إيمان ميل دهونه واو جا إيمان أيش أتوقع يا برتقاقي إيمان أيش أنا كم كان ولا ألقى بها كوران هيا أرمح هذا اللقاء إلا يساوكا إذا انت عيقا لذلك سهر جدا وابدني هاي. نبي الله يوسف يا شرق ولي سوى لا لي إماما أبيه اللي إماما كوركا ماركا هاتكو تلقاشيب التوصي بالحق إنا الحقدر دارنتي وهادكو إرتا التوصي بالصبي مالي بالآل يسيب حدادا سابرينينا محبا حقا شيء حدادا سابريني ما حقه شيئين إلا هل لبدانوا إسكو الحرى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق حق الدد كوشعك وتواسوا بالصبر كل سبرك يا حق شيئيني لبدانوا إسكو الحرى أما حقه <في الهاتف> شيئين <أم <لي انت> <تصفيق> أما سبرك تلقل خبي يا ربي أنا يا يوم تدو حرنا آتيتاني إلى بسيسي من الملك من بعد الملك بقار نمنا دسكرايت واخا سييساي او مصر هي خوغا ما دي دييك تعلمتني اي بويني ايفرسي متاويلي لا حديث خيا يا لفصلك ايدنا واخا برت فاطيره سماوات اريال ادي أبو ابوري ابوري دانا بالله باي ان لوغنا هورين لوغنا دمبي لوغونا خالماي لوغنا تخطيط دين يا ورار دي انتا اديغا كلياته أي اولي مامونه ايغا في الدنيا اديغا ايغو مامولايي والاخره انا ايغو مامري دونا توافاري اديغا با مسلما انا وكو غازن قوفلاغاهن والحقني لو نهدا شي بالصالحين انت اديغا حقا غولتاي حقا دوما مهنا غولتاي ادنا اوو ترا كشي كسر كل كادويا نقيم العينار ودافنا كلو اختياري مجوف بعد ما تواني سقطني اللي هيضة لنا بورا نسي أيادي لي إله كالأم وغدو ورجع مل في علمه ذلك ورك لا غريء أيام من با الغي حسنانت ورجال كذا كمله نوحين وركي سجنائي إليك هذا الرسول كالمحمد أيان قوسا جمي كابن مداري أيان لقوسوا جي إن أتقوسا بارتي بار لقوسها إليك هذا وما كنت ما ذناعي لديهم نبي يحقق أولاده إذ قرط أجمعوا أي كل من أمرهم ترادوا دي أي كل مين وهم إياك ألم كرونا يوسف أكرسناه سرقا و كفر حالنا الناس ولو حرس بمومي وهي دنيا بيلاده وهذه الشيء هي حقه وليه اللوكتول بوها داد نوكتول تقالنا ما قيت كان وقال انفريق يراهين حقه وليه داد ير ايه كدوبنا ابدكي اغلبية مهلي اذا واحد قارته واحد دريد ايه مانت الدليشاته او حقه لو الدليشاته باطئه الوياه وقال واحد اغلبية لو يقال اما ما جلوتي الليلة أرحل لك هذا وماشي الله بطل الله مرء بطلوه بحاجة الحق مع الأقلين لا على الأكثرين ولدي أغلبية مهلين آيات دائدين شيئا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تضيع أكثر من في الأرض يبلك عن سبيل الله آيات داخل دائما كل ماتوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يوقنون لا يفقهون لا يشكرون لا يؤمنون كولك الأكثرية على ضر ذاتك انكي سبدا بعد مني كسوغانيهين أما حقا يا كسوغان انتير لقولي تعالى باو دليل، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا وقليل ما هم كما قال عزم من قائل وقليل من عبادي يشركوا إذا حقا ولهي تذير كدو منيهاي كولك أيان ليدنكم من جعاب ذاتك بضنايا ميشان مري ذاتك بضل ميشان مري باطلون قال تعالى الى وحيه وما اكثر الناس ضد انتي سبدا معها سبحان لي ولو حراستا نبي محمد ادبت داشت وانت كارتداد الله اكتهاي ادلب اللابت حقها ادعيس عد ادبن بكتد ولذا اكتشا انتك انتي سبدا كن رعا لم يخاقنا الله معك قيامنا مركي الله المامي النبي دونه قفل الصعود نبي كله تبارك سبحانه نبي كله إدبر لما سبحانه نبي إبراهيم صالح آذيره أو مادي لا تري قفر وما يسلو وعيه مادي قفر وما يللا جواعي فكله قيام مادي منا وعلى يا رب كف كلية تسويه إلى النبي الله النور أو أنت النبي هو أمر دارا ليهري ومن أمنه وما أمن معه إلا قليل ولو حرصت أدبى الداشد بمؤمنين حقا كوار رمينا يماها أدبى الداشد إساكا صيدا لولا إياهين وأكثر الأنبياء أطباعا خياما ما قلته إن نبياش آدم لقاب الله إساكا محمد أدنبيا إساكا أوضاد بضا إساكينا وحلوه يريد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حدب إيمان لا عند حضي. En näe, mikä on ma vaihe, mä isä ka kuvaan, kun lämme se vaihe antaa näköä. Oh, hän on isä, kun jää vahalla itä. Pohlan ja poikuni tona ja hilan tona ja on majana, on vakuutinii, jää la kadan lailla. Mutta ja حقا حسابه الدين لغوشي انت بشي لغاق هذا لكن هذا الاخر يادون باللغاق هو الرمايه يبحقوا قال تعالى الى او حجره وما تسألهم صوبان هددك الحق ما هذا هو عليه على العب حق هذا الشيكيسه من اجر هفل يراته وحجرة العمل الى جورناتا ما هذا هو يديسا وحدات إنه عجل جيدان أما جيدان دوبة يوهل الهايان أدوح هو ديني بحقية دينتي أو مجانة وبلا أشياء اللقاء اللقاء خلقيني بضاً واحد ما انتولاً كساقينيتي كنا صوباء بعضي إنه هو ما هو حق الله شيقة يا ما إلا دفهم وانا ماهانا واحكالا للعالمين أولي ديك عالم هذا ما قشيت وماسي والله ila wixii kasoorayo dhan maraayka duyay cinni hadu yay in si hadu yay ayu wadhi waadaw ee ba wixii kasooray sida marka loo dagan yahay oo loo in damada uu yahay arag inta adilaa ee cirka muuqata ee dunka muuqata ee bana ka اللقو عبر لا لايهي وكأي ينبضانا من آيات على ما بكوتوسة في سمواته إلا ليه القدوهات كتسوغان في الدقاها يا الروبكا يا الديها يا دبيلاها يا واحك الجرولان والأرض من الليه القدوهات كتسوغان بضا يا برقة يا يا بيها يا نفلها من آيات إلى إلا كوتوسين فربذنا أيمرنا ددخل مرايا عليها أيديه بدشنا أي مرايا وهم إياها عنها أيديه معذورك جتنى قنالنا ودرشني كل إبرق عدني حماها نو قادني أنت الروميسي أو حرك دونا أحد فوقه يا كل مكنا في مهمنه ونقول مشرك na unugon karo ahwaarki doonta waxa ay nu sugudamaana ina farmaanad mushriki guushayegi oo sadogaa maaliyahay khalifi yahay abay shaq yahay avantara ay ku tiis dariga arag waxa waye iimaanka iyo shirkiga sayn sugafaynin ma yuuninu humayn maayo aksarhum tatkabadankooda billahi ebamarhumayan illa wa hirumayan wa hum mushriku وانا الرميسيين هنا بوانا مشركين زي سيلا يود على اللبضة بحوالي اركا انو عبوري رنكا عبوري شاب كاني انتا كاني واحد ديلا واحنا ولاية هو الرميسيين لكن كلي في الى البريا والعابدان والكعب سودان والحسكدان وديبي ملكا من ناحية ربوبية ملووها اسطو مسلم يقالنا ويسا قمتا ملكا قالنا الليلة ولئن من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كل من الأرض ومن فيها أن كثر تعلمون سيقولون لله قل مرة بس السماوات سب ورب العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله إذا وحلوا الله وحى خب نما كسفز أبو ريسة ذي ذا نورينا أحد ذا كنينا وح أبو ريسة وغه ما حتى الآن مسلم الى قالنا وي سرامد محاله واهي اني غدونكا وخي لغا ربي اذن متوخرا فكما خلقك وحده فاعبده وحده يا خلقك الكريم اخي لو غابوراي اد كل كوي ها دي غدونكا لغا ربي او عبوديه مريبي يا امري دي إيه الرجيه إيه عباده إيه توجه إيه أدد هذا كي يالديه ذي إيه بلغوكوه إذن وامؤمنين من ناحية الهبوبية وامشركين من ناحية الألوهي أرضى اللعنو النفل قد أبي سأل الكرامي حبالا اللعنو وريكيس دي حركا اللعنو حرتي أرقو حاسي ما حادقو فالي إلهي كالبيكو أبوراكو جوغا إيه أدده وحوال بيساك عن تكوهاي وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيديه ملكوته كل شيء وإليه يرجعون وما أكثر الناس ضد بذن كوضوا معها ولو حرست فسور صوبان والبدلاش بمؤمنين كوا أقرمين أيام معها وما تسألهم أدوكو سمع هذا ورسا عليه على التفليغ قارسين تحقاعد قارسي شيء من أجل حواليها لقالكم ماذا ورسا إن هو ما هو ما أحد دينك إلا ذكر ونقود للعالمين نفل إليك أن يؤعد يوانيه وكاين بضنا من آيات أراميه باكو تصيص في السماوات إلا ريال قدسوغن قدوهوذا وهو من آياته الليل والنهار والشمس والقمر وعصد ما هو آياته الليل والنهار آياتين فَمَهَوْنَ لَايَةَ اللَّيْلِ وَحَوَى آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ أَدُوك وَهَيَالُهُنْ وَآيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَدُلُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَسْكِخِي يَمَان لَدَاهْ وَحَنَبَكُتُ سِنَيْمَل وَكَايِنْ بَدَنَا مِنْ آيَاتٍ عَلَامَ بَكْوَارَكْ زِيسَا كُسُورًا فِي سَمَاوَاتِ الْأَرْيَالْ غُدُودْ وَالْأَرْضِ كُرَالْ وهم إياقا وعنها آياد مُعرضونك جيهة سنهاية وما يومين مضى الرومين أيوه أكثرهم بضان كود بالله إباوين إلا وحي الرومين أيان وهم مشركون ومشركون إلا غيرك وحلوة داجيني كتبا وضا نوع عيو النقوطة إياي الرومين أيوه مالك وحيدة لك بأيينه إلاه دادك طوص وآدي وآيي إشيركا سمييي ألافت اللقودة ذا محيفة لأيان إقابة أخرى هدوه ما ذا محيفة لأيان قال تعالى أفأمنوا الله حكا من أهالين أن تأتيهم إني أطيماد غاشية من بسكدة دولة بوصة ومحيطها غاشية من عذاب الله إذا كان نوعي رفتكرنا هي طفيلها ديتاي طوفان ديتاي طعونها ديتاي أبارها ديتاي عذرها ديتاي حرارها ديتاي هذا ببوصة ماذا كلمت كبدتي لغوص يا مايفلايان هو الله ديو والاهي غيرك وحوذاجنا يا خالقي با الله يراदय مخلوقي با الله وينادي خالقي با الله يراदय مخلوقي با الله وينادي اني ادم قوحو كوتو شنو او اسكوغادو ولا ديهل ايا لكن وجهي ابا وما دفرج ان دغو خلقني شنو كل كاحوان على الله الى ووحو نوغدي والله اركو فكونه شعلن او اسغه الىلنتيسا يا مراقبني يا وامرتي يا عذابك جدا كمالي لكن كانوا شكل شبه بترونيكا ما قهر ما ركتا اذا خالق يا مخلوقي با مخلوقي وحيد لن خالقين وحيد لن نغوايه كل كافه من وعي كامل هذ انت اتيهم الى يثمادو خشيتون ده دده او داب شخصيان كو داب مين على بالله إكماله؟ أريد أن أدون قبل الجوع، أي بلاني سالنتهاي، أبمله حكدوني مايو، حدث بلالي دون كذا مرة، سيئا أيضا، أومزعتي بلاليدين كأبيه، أنت أدون كونوشين، تأتيهم الصاعة، كم بلين كأدين ليارينا، القيامة ديتما دنا، الله كربعنا، أو تأتيهم إن يومتما تو، أصاعتو، صعدي قيامه بعثة، سلم الفلانة، وهم يلو. لا يشعرون بيك هنان ويون. ان ترمي ان ساعدنا سعه حد يدي فيما دنا ما امن بين كنغدن انا ويوم كل كقف حين لغا النغدو ربنا الله النغدوي وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذاتهم كانت كقفكه النقطان ان اد ليوانا جنوام حقق في الدنيا والakhir اللفظ قل هذه سبيله ايدم عليك دون تحديدك حشر رسولك عليه السلام وزلا إسقى صوبنا إين دروما إذاي قل خسول صوبنا وساقو مدة أو عاتل هذا هذه مدة أن إنت المام دونه أي سبيلي وطويلة أنا جو وطلا عن قاد أيو نحن كيغ إذا ما وقف كيغ أنت إذا واتن أو محيت عيتي هذه سبيلي فصر باللقدام كاني أدعو وحن اونكا اوو يوورا ليا الى الله يدوي لا اله غيره احد كر ان اونكا لوو ما ذات قوي بل لوو يوورو لا يلى الى روميا الى غاء الى هبريا الى الله يبوي. لا الى نفسي ولا الى غيري انها احيقا امتا اقال ايب سيدة غالية وحسي ييد المليه غير كينه يجي مايو ابا امك اغيالي او وتعوض دي رسولك هونك لما لايك لا تجار ولا شكك احجيس بعد البيعث وحيقوك كو امني ادعو الى الله ابا هو هنا حقي يعني امك ايلك اغيالي الى اهمك اغيالي شد بيلانه قم حيشرتك على بصيره علمي ما تنبا يصير لبا إن هذا يساوي انت هذا مضي سهوية تجيرتها وحيلاتهاي وحالي يري وارسوه قد كما قسل إن هذا مضبوع القسام قال تعالى إذا أوحو على بصيره فن عدكر كاذو حاكو سوغن أنا آنيقي ومن اتبعني انت الرعضة بصيره هو معي إله وين هو واحد يريد كجيره هو حسكي كجيري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 على بصيرة حجاعة خركة أنا أعني يوحا كسوغن ومن إنت اتبعني الغاضة يا ترى تعود المركة الدائمة قطعي بصيرنا كسوغن تهي حقاتك بالله وسبحان الله يعني لك بالله بأي إلا ذهورت اللي هوبه والله برانه يا سدح يتوانسانو يا إله برسدي سوبناها كلفته ومسالات جرين ومساكات جرين, جرين وحجر ومكالة جوغي لي يا سيده تنصورو يا سودهكتي مخي بالدم عين لا سهله دول ولا يادك الليل الا الله ولي يا ابو مسلم هذا لغرو صدح يا تو بنسنو في سو بناك لفتي لي يا سيده يا سودهكتي حمي كنا من ايديكي من شريك ووزير وصاحبه وولد الى هو الا برتو باسماءه الحسنى وصيفاتي علي النور بتر وسبحان الله اله ابراهيم بدنا وما أنا مني من المشركين انت أبغيك بغيت محلا ودجسه انا روحي وما هل قاعد يدعوك بالله واساي خصوصا اي باو أفضل الخلق في القمة كون كان نوعه وسري النبي يا شوق ايجي والله نوت المامايا وترتب يا هان جيرين ولله ما هي, هي, هي بالعين رسوله بالآن رسول الله ما هو؟ بالآن أوليه اللعوت على جلي أقل كيني حغلو شاه كريزو وذا جل الخالي كريزو وذا جي ماور دايا أم مضروب يدبل رادين دايا قري أوس بكسر قوين دايا قري كمل اللي أنا أن كنت في على على أكمايس ما تشتق لكن مري بعين نقطةي من حوينا على جلي جي دي سب على جلي جي أو واحد كريسكو باب بايود كل إلا بنا أقوب ثلاثي يحكم كإساغوه أسمران بقندلوس قميسان جري أي أكب عيهد إذا بيبا خدركوا جراء Argentine باويران أرجنتين با انجريس ويرارتي قولك وصدق صلى الله عليه وزله لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة إسلامتنا باقي دوما تليسو شاركو دوما تليسو أذيرا مصروفة يقول هذا مرشة يقول هذا مسكنة يقول هذا معاملات في العانة يقول هذا لكن أدعين يقول جسعةكم الله وصدق الله في قولي الرجال قوامون على النساء فكاتلين وإن ركت اليه إن أبحئي هويوه إيا حكساتها لزماء وحقاتكاتلين وإن خبره إياه ماسكحله إياه قوله كوان قويل وطلين لهو أبحئي هويوه إيا حكساتها تمت وضب مياه iga tabax ku daadanaya la maamunow xarisaalada aray kuma arsan ma aanu dirin min qablikadiga Muhammad horta ilaa hijaalan xagoon baan u dirnay xag markaa la diro kaaba xama wala taabiya horta dumta ilmiga keenaaya nuuxi ورثك تقول ميشة تاب ماهه نوحيان وحيونه إلهي مرقه كلها دلقه وابلديه بادية حسول بادية مجره من أهل القرى عقلها إيه حكمة يوهه يارقنمه مقالي تال كلها الرسول الله عرقابه مقالي ينكا القوة ووهه أيه اللقا دريجيني من أهل القرى نجموه ينكا داد قوضا دا كاميدا أيان دريجيني كانوا بروس أليم أي مكايرانين ما الرسول الله عقاب بيقاي ملك ما انه ديره سوجيرو او غور ما الى امرك ولي غير تري ديري جيره بشر يا هاي شك بي هاي بلدان كا وا ديري جيره إلا رجال رك انو إليهم و خيو نو منال القرى ما قالو ليك درك الدجن كملوا اي افرم يصيروا كو نويا السعود في الارض دولك او فايند واي فيريا كيف سيدي كانوا نغدي عاقبه الذين كو الارب دمب دوده من قبل نيغ كوري قوم النوح محاكو لاعي قوم الشعيبنا انتي شعيبنا بيسينا ولا دارو الاخرة اخي اقلك كويا لواجه النظر اي خير في اعنان بضل يوقو في اعنان بنيه ما ليش تقايا للذين للذي انا تقو فالكيس من الكفر والشرك والمعاسيس كالالييي اقلك اتاو خير بضل اي افلا تعقلون موينو حقرني اقلك محاو ضيعتين ما شقيسانو وهل وهالجنتانو تذال كينية ابن مدينة اخرى وحكا فيسا مسافة الى باتانكسا الدنيا اللقى الشقينا هي قورت اللقى لنا وعلى اللحى هي حد الى صوكعنا الكبال اللقى سيولا افلا تعقلون اسلحين ساوا شقينا يساوا افا امنوا ما امن نغضين ان تاتيهم ان يوتهم فاشية مدى من عذاب الله ان لا عذاب كاملة او تاتيهم الصاعة ساعة دي قيامينا يؤتماد بغتة سلما فرانا وهم إياها وهم لا يشعرون محفى الدرامين قل الله وحاطر هذا وشاق مد هذا موقفكا إيا مبدأكا إيا ودد هذا إيا مشهد مريء ومدهو شيء هناك عقاتانا هناك قدين وحاطنا فيها هذه المدان أسابيلي ودده إذا إذا وحوي أدعو إنا نؤمك إلى الكويا روا إلى الله إبروين أنا الكويا رواي شقلي أنت كوكا بنتاع حدنى على بصيرة علمي شونا كل كيس وحاقوسه أنا أنيجا يا ومن أنت إتبعني الراعي كسرك عديه يقول متقع عليا كل أمتي يدخل الجنة إلا منا بق أمتي إذا سيدنت على جنة قفكي قف في جنة ذيل اللقس بالماي أتحابتوا والله يبتيا ديلا إياه ومن يأبايا الرسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد هذا أنا أطابك أولك إيقا ديلا جلو ديلا كلك على بصيرت أنا ومن اتبعني متابعنا لك الرسول قلت إياه تخضير إياه ما أعلابه إياه قروب سميسي إياه من هجد الجن شقدين معها اتبعوا ما أهزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اوليا وقد جعل السماوات طبقه وبسرحي كابس بيربتا يا غارشو ذاكينه ان قانون سمائ سنا ما اي هو سمائ سناي لو ضقمو لفاهو ولا اتبعني الرعي وسبحان الله الا بلنا وما انا مشرك من المشرك انت وكذا حيث ساكمد ماهي وما أرسلنا ما ندرين من قبلك أذيك الرسول محمد أورطاء إلا رجال ساكم بانو ندرني أن وحيونه إليهم رك علمي لك درجيه كواسوا من أهل القرى مقالوينك كميدة إنميهك أهين إذا فلم يسيروا هو ينقوان صعن في أدلوك كريسا أو فياندرو أي فريان كيف سيدا أي كان النقاطي عقبات الذين كم يحرفون بيتهذا من قبلهم يقور اي كا نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم فحي اللغه سميه لما اوغميا ولدار الآخرة اخراق الخجيه جننه اي خير فينا ام بذن للذين ددك اتقوا السلالين حدان السلالين حداق الكقوم اجلهم وحداق الكقوم اجلهم تلك عقب الذين تقوا إله دتكا كما بقي يعذب دميت و لو اجننا وعقبا الكافرين الناس إلهي يا حقنتي دي دعي ريب دميت و النار كل في جنات التي ما و اي تلك عقب الذين تقوا تقود دا دا. الى دائما ليس تلك الجنه التي نورز من عبادنا من كان تقيا اذا ولد دار دارتها دمباجة النظر أي أخيره في إعلان بطن للذين ددتك كفر إلى لي كفره يقال لما يسكي إلى لي إيمان يطاعة إسكي إلى لي أي أفلا تعدلون إذا حتى إذا سياس الرسل فسوشي مارك الله ديره أو تعود يا دين تباهية مارك بني آدم كتحامل كي شوه يرياه إلا مقلي وايو عن نفسه ده. و يشرح حمين جليل شيء عن لو غرغارينن وقال ذكروا وحي مود جليل رسل اني مره بين شيغن ارنتو اركا مره يغارتو ايا غلغار كي منجلي قالو تعال حتى اذا استيا رسل فصول يال مره ان الناس ركه جب او غوغان اي ملائين قد وادي لينيري و خيدن خوماي يرجعنا فالل بتداينا وحيدن بيرينا ولا, ولا بابيناي وريوالا دكنياي كل كاتاي دسك يادين رسل سب فنمو واتان هرقام مار كان مارايسو ايا جاءهم ييميت نصرونا ان لق يدا غرقار كنغا الله, الله انا إنا لن ننصر رسولنا والذين آمنوا في العياة الدنيا ويوم يقوم لشهد وكان حقا علينا نصر المؤمن وإن جندنا لهم الغالب إذا العقيدة أنجري كالسورب أنجري لكن رد وركسوا هذا ما يسيح ولذي أدنا إلهي تغطيرها هذا مرمر والله ذو طول كرا والله جيلهلكرا لكن قريب دمبل الله ما فيه يا جايسكار إيمانكِ بمركَ دواء يا جاهم محاويني نصرنا جرجركنا شدوا حلوما ملاي فنجي ولا كريج فنجي خيركروي فنجي ولا كريج من انتَ عنه نسعوده ننجي عنه كرينا من تذكره نسعوده واقوما والروسية انتي وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَثَيْنَا صَالِحًا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَيْنَا شُعَيْبًا أَصْحَمَ فَأُنْجِيَ مَنْ بَنُوا بَدَاعِينَ أَن شَاؤُوا دُونَ خُلْقَ إِنَّكَ لَبَدَاعِيُّ مَحَالُ لَغُسْمَايَ دَكِ آدَب دَرْسَدَي وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ أَدَب كَنَّ لَمَن نَقُوا لقد ما يصبح عقاب أهباء أقف أقف صلى الله عليه وسلم جليلنا هو هو إبو سعر الرصوصي لقد إنه كان هذا في قصصيهم خصوصا وركان كان لغشايا وحاقونه إذا كونسوغن عبرة تعمل قادشو وماركاد القساد إذا كنت إذا تد إن أبمع سيادة إياقفكي إذا بدرها إسكا فمت يحقنا قادين تعمل قادشا كونسوغن وحي أقصد أنتها عبرها بد إلي الكيمانها لأولي الألباب لأصحاب العقور وحي قلبي قادوا لقيها فكرة سليمة كجرته وحي خوو إيا الشيطان إيا التغليد إيا الباطل حب الرئاسة كذلك وحي قلبي إياس كجروا كرم ما يارمتا لأولي الألباب وحي غضاء عقلي نظيفة وبد بهذا قضاء ونحن كجرين ما يأ ما اذكس خنبياشا لا ورم مايو حديثا شيخه يفترى لا اونتيما إلا وعي قالو ورن جليب وردي انو خي ابراهيميو دخل كشيخين زمال الله نولا حقيقه كينت بيان بيان بود ودا ما كان حديثا يفترى وركن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اونتيما ولكن يا شيخانا وركن الرسول صلى الله عليه تصديق الذي تاس ديك الذي بين يديه كورياي أوتورات إيه إنجيل إيه زبور سخف إبراهيم وموسى يا وركم كوي علىي هذانا قرآن كبار الغصري وتفصيل كل شيء وحلارك إيه الحينه والله كلام دقيق قري وقل لا أركبه شيء با بالا تفسري وهودا هنوى يا قرآنك والرحمة النعريس وهو هنوني النعريس يعي لقوم ذب يؤمنون روماينا أما قوم روماينين وما تغني الآيات والنزور عن قوم لا يؤمنون خربان كل كمالك وقفك مو من جاي أي واحد قال هذيك الأول كسمان ولا حتى إذا سياس الرسول رسول يالهداي قوستن وعيرجر كي إنه داهي مودن أو واضح إنه ترك الرسوس الله ديرينا أي ملايين أنهم رسوسا قد ان دا لغوثو عن دبيخيه ومن ميل نو شيغاي اي ددكي مالايينبا جاءهم وعرسو جويمت نصرنا تلك النقيي غرغار كانغا فنوجي واه ان كوريناي من ددكاهو نساو اني نو كورينا دونو وا انت مومنين ولا يوردو لمن نغو بسل عذاب كانغا عن القاومي تضحكهم لغا من نغو المجرمين ذنبيه دا واوي الحق يا سبحا لقد وحذبه كان إنه هذا في قصاصهم خصوصا ورب حنت اللجورب هي أو واحد لكل سيب أبا لجان تعوده وحين لو جوابي وحجب جبالي مش واخي لقد وحذبه إنه كان هذا في قصاصهم خصوصا كورب حنت ولا في روي يتملق هذا شو وحين واتي لأول الألب. أغلعه في ما غضائنتي له ما كان معه وكالرسوس لك الشيكي حديثا هذا يفترى الله أنت إماه ولكن تصديق الذي كيف رنتي سيوي بين يديه قرانك كوريه كتبتي هراء وتفصيل كل شيء وحلارك كله كلا دقيدي ويا يا قرانك وحرامتي إيا حلاشي إيا حقي إيا باطلكي صحيح هي فاسد كي أي الله كلام دقيق وفودا القرآن كوضاد أصلا وجنو هي, ديك هي رياة بقشة إلى غدبي قسوة ووضاد ورحمة النحرس لقوم دل أيوهنون هي النحرس هي تفصيل بويها يؤمنون رميانا يا إلى وين وعد أبو سورة الرعد سورة سديحية النبى tirsiiga suuradaha quraanka kariimka uu ka koomo ana boqol iyo toban diyafar suuradooda laga bilaabo faatihu ila rabbina salakaaro suuratu r'ad wa suuratu sadaxiyat ibnad wa aykum ajawanta wa yusadxu al'adu bi amdihi oo suurada maxay ku iman doona suuratu wa suura makiyyah kala mid ah suuradaha inoo يا سيدات الكسور ده سوله جاج انت سوبانها مكل مكرمه كل ولا اعدنا مجددا سبع يتونسن وعمري بيس انتهرا ويسوا سوره الرعد ايه يا بهدا 340 ايه سبع ايو افرتن ايادود اي كمتاه الرعد سوره دي لوق بالاولد الحروف المقاطعه انا سورتي ثودودي بقرين كسب اللولي آل عمران بين كل حجني أعراف بين كل حجني يونس اليهودي يوسف سورة الرعد وطية تبادل خروفتها مقطعة يكون باللابنة سورة لها يكون باللابنة سجالي اللبات سورة دون سورة الرعد أو باللبات واتنة هذه السورة سورة ان قيميك بدن وحنكو بالله يا بسم الله ان لما عيسى قيميك بدن اسكشا ديسى الليه الرحمن نحريس قود و امك وذكارت النحريسة الرحيم مدقار اخانه وكان بالمؤمنين الرحيمو نحريس قار اخانه وان قود اخان امك وذكاري وقاري انت الروميس الرعضي اله اللي مدقار نحريس لا ما عيسى الله اللي اله اسكينا ان أيان قل بالله في سورة الرعد ألف لام مم ر الله أعلم بمراده بتلك الحروف حروف تنالف هي اللام مر يرى وحروف نجي إبايقان علم قد يمنقان عسان رميسان هاي إلي إلى قرآن كيسي كمت تعجيز يتنبيهن وكجران ورذي قرآن كفعيستي وأنه عزي قليه هو الكبه قينا وأنه بلا تلك ألف يلام يرى أما هديك لتلك بيت الخيل وكذو شيء كيني آيات الكتاب كتابك القرآن كآياتي سيد إله فلان آيات كي كتابك ويسقوميد سيدانو خلي إله فلان لغة العربية بيانية لغوية آيات من الكتاب كخاتيمه حديدي وبعض سجنه كلو آيات من الكتاب كتابك القرآن والذيك أنزل الله تجيه سو بنا إليك هذا القرآن ك من ربك خبر حقي لقاعد تجينا الحق متسوون الحق وحلا يا شيو صابي شريك سو بنا نقدر قاقي حقل إلى الحق, الحق عشر قرنم أفر يتلنبو كل أصله إنه koma sana no ku daray waxaan lagu dari waayay waxaan laga dhimi waayay edeeraleenaysana ay injiri wax yaali kala dhag had goobyo qasaadiyo walis khowdi iloobay an far iyo toban karnimo daafay toban sano ku daray waxaan lagu madarin waxaan laga ما تقول لك ما تدري كرو معني سلمك و بكرو كل الحق والذي قرانك انزل لدجي اي اليك قال رسولك انو دجي من ربك شبك حقي لغا دجي اي الحق متشغنا و ما ذمبيزون هو من على ذفي شديد اغلب يمهلي انت الرميسن الراحسن ايش ايش جايسه سيلنو كلا دير ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وشيكا دي هدر أنه ذي الله يعني أغلبية اللي ذنكم من جعاب أغلبية ورد فترانتك كتابك حقها أفر يتبرك قرننا الجوغي ثابتكها ذاتك انتي سيبقني ديدي ولكن أكثر الناس ذاتك انتي سبدا لا يؤمنون فمين ما سورة الرعد وصورة المكية قدراني إله بي كتاب سينيس ماكية الله الذي خفّع السماوات بغير عمد كل كاد يلتهوين يا لتطابنا يا الله إبروين وحد عبد إسانيك ودك جوتان وحماها الله إبروين يا الذي الله خفّع أمي السماوات العريال بغير عمد تيلا أنت وابوري هذه الدلتة تنهيضا ربوتو واحد عابو نيسان ايبار ييسان ايو يياليسان اي اكجوبتان واعيهين لما عاركم واعيهين لما عاركم اي الله ايبو وينوحا الذي الله خفع سماوات اي ريال كوريالي بغير عمدين قطار حصله غير موجه دي أبد ثم كثيرا تريد هدود لسلسة مايه استوى ابواعك على سبحانه على العرش عرش يكور كيسا استوى ان بذاته العليه وجلاله وعلمته استوى ان يقان كيفية لكيسا لكن استوى روم وصخرة وحو ابفده الشمس قرح والغمار ضيح كل الناس يجري واسعوني لأجل مدلين تلقى كارو مصامن لما كحافي وعمر الدنيا انتال دنيات عمرية تلقى يدبر الى وحو مامولة الامر التالضة انك استقام مامولة إذ لما مصامنة يفصل الآيات آياته كان لديك لعلكم مضمان فينا بالإقاء ربكم حبقين لكم المد أتوقنون سكتان ولأد الذي بصحة توحيك وهو إبوين الذي ألوي مد الأرض للك في ذيهي يأكلوا للك في ذيهي وجعل إبوهي علي فيها أرض دك ذهل خواصية بوروهي ودكويا والمسري لألا تنهيد بكم إني كاس الله إذن الله كلام جلوه وأنهارا وبيالبيا أو قلقوا يا الدنيا الله الله كلام جلوه ومنك اللي صامرة إنت من رب هذا جعل في هذه زوجين اللهو إثنين اللهو مدمع مدلان مد مدوي مذير مد مد نت قدو وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا الزوجين وحي لا أركب يغشى يغشي الليلة هبينك أبوحه قدبولي النهار مالي لبدي واسكوا أبريه لما هو ذهب لمن ودواه أحد كاسى الله إن في ذلك أرنت الله ينشى قدية وحاقصكا لآيات تساليالواوي ربي جرديسا علم إيسا، أقوان إيسا، وحدانية إيسا إذن تصينها، وصل لقوم إيسا يتفكرون ما ستكون هذا الشقيقين إيساوه؟ ما هذا الشقيقين إيساوه؟ رلك إبعال ملك اللي يميد وفي الأرض رلك القديس وحاكوسوهن قطاع قباله متجاورات إسوأكك رلك هو الدرس مشا هو الرقدود تاسنا هو تكلوا وابوك وحاصدون ما قدر يبون دول وفي الأرض كل كديسا وحا كسغن قطع وان غفلو متجاويات دريسا وجناتهم بيرا من اناب هنبيا له وزرع وبر وناخيلهم تمر سنوان الله وغير السنوان من الله امر يسقى والله راوياتها بماين بيو وحجين كليا وهدي قلبي يلا ورا بي ما حامري هذا إيشو خلاف يا بلنكا يا ويني يا من قدرة الله عز وجل أي من آيات الله ونوفضل وكرم لنا بعضها مريه قارك على بعض قارك كله في الأكل حاجة حنيدة قال لك لا جعلي أوت مرت يا موسى يا عمها قال لك لا جعلي لكن حمر كليه بلنكا لا فانتي لقيا لغودا نصبه والسكدفة. إن في ذلك أرنتا غدهد وهاكوسلان لايات تساليال ووي لقوم ينعقلون وحقرن اليوم الاسلام م الله اعلم بمراده إلى هو وحده ييقن تلك تاس الاخريه ايات الكتاب كتاب كتابك ايدي شول والذي قرانك نزل ان إليك هذا رسولك من ربك سبيه حقي لك أكده جيي الحق مدسقه ولكن أكثر الناس بذلك أنت أضبطا لا يؤمنون رمين مايان الله معدول الحق وحا الذي أحدك رفع كوريالي السماوات غير اليان بغير عمدين ترغل أنتوا ترغل كأسو تلونها قاد ثم قدلنا استواء ابوائك هذا على الأرش أشيا كاركيسة استواء يليق بجلاله وعظامته وصخرة ابواف فديدي الشمس قرعة والقمر ضيع كل المجلاركاب يجري عونا يا عتيالين مظلنت اللكارو مصمم حاجة باللكم رعبي يدبر الوضع ملا الأمر انك تلبيه يفسر كل الادعاء الايات ايات حكمتها لَعَلَّكُمْ مُدْنَانْتِينَا بِاللِّقَاءِ رَبِّكُمْ فَبِغِينَ لَكُلْمِدِي إِنَا تُوقِيُنَا سُرَتَانَ وهو محمد عبد الذي الله مدى الأرض قولك في ذياتك و جعله يا في هذه الأرض تقول هذا حواصية بورو لكوية الأرض لغوصك وأنهارا وبيان يا ومن كل صمرة من أيال إذن جعل أبيل في هذه المرة لا بويا لا يسنيني أما مذبكة أما جرميكة أما دلنجا يغشى به وحكته بالي الليلة هب إنكيبو النهارا مانم كتة بالي من في ذلك الرن تكذيله وحاقوسا لآيات تصاليا لقوم تب يتفاكرون وحما مني وفي الأرض برك كذيسه وحاقوسا قطع كماله متجاويات دريسة وجنات بارو من عناين هنا بيان إياه وزرع مساقية بدر ونخيل تمر صنوان لا مالة وغير صنوان مثل عمل غير كدناه والله ماذا بكينه هو أوبحا مرنا لكتوبون نقناه يا منه مرنا فرعيه صميناه ماينايا يصقى والله ورابيه باريه بماء بيه وخد كليا ونفضل وقيم بضني سنة بعضها منها قاركود على بعض قال كَلَّا كَلَّا قِيمِ بَنِي سِنَاءٌ لَّجَعَ الْيَأْيِ فِي الْوَكُولِ حَجَّ عُنِيدَ إِنَّ فِي ذَلِكَ أَرْنَتَ جُذَّةَ وَحَكُوسُا لَآيَاتٍ تُصَلِّيَ الْلَّغَوْمُ إِنْ يَعْقِلُونَ وَحَجَرَانَ آيَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ